بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إلى وقب ومن شر نفاته العقد ومن شر حاسد إلى حسد